بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيت وطور سنفين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل ن آ وَن الصوال حاد فَف أج يوم فم كَذذب ك دخ بالّ لَ صَله يحت الحة